إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم طارق دسوقي في الإمام سفيان الثوري بطولة مديحه حمدي محمد عبد الجواد همام عبد المطلب خالد عبد السلام خدوج صبري و. مريم سعيد صالح يرويه لكم حسن سليمان الإمام سفيان الثوري تاليف وليد برهام إخراج محمود محجوب نشأ سفيان الثوري في أسرة متدينة تقدر العلم والعلماء كما كانت معظم الأسر في ذلك الزمان فكانت أسرته تهتم بتحفيظه القرآن الكريم في سن مبكرة حتى يفرغ للإلمام بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تسيطر على لب أهل العراق عامه والكوفة خاصة في ذلك الزمان ولقد كان هذا أمرا طبيعيا، حيث كانت الكوفة تتلألأ تحت فيض نور علم أهل الحديث والرأي قولي لي يا أمه نعم يا بني ماذا يعمل أبي؟ إن أباك تاجر وهو في ذات الوقت محدث فقيه أما تاجر فأنا اعرفها لكن ما معنى محدث تلك؟ المحدث يا بني هو من يحفظ ويجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه والآن وقد علنت ما أردت ألن يحن الوقت لكي تنام؟ كلا يا أمه كلا يا أمه ولماذا كلا يا بني؟ لن نام قبل أن يحكي أبي لي حكاية من قصص الصالحين كما عودني هيحكي لي يا أبي هيحكي له يا أبا <تصفيق> الأمر لله سأحكي لك يا بني كل آزان صغير سأحكي لك اليوم يا سفيان و يا بني قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ادخل يا فاطمة أنا عمر يا امي وها هي فاطمة قادمة الخلفي وقد جئنا يا أمي لنستمع للقصة التي يحكيها أبي لأخي سفيان وهل تركتم أخاكم الصغير المبارك بمفرده؟ إنه نائم يا أمه حسناً إذن اجلس لتستمعوا جميعا لقصة سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء عليهم السلام وهو خليل الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وقد استفاه الله تعالى برسالته وفضله على الكثير من خلقه وكان سيدنا إبراهيم يعيش في قوم يعبدون الكواكب، ولكن قلبه لم يكن راضيا بذلك، وأحس بفطرته السليمة أن هناك إلهاً عظيما لهذا الكون، حتى هداه الله تعالى واصطفاه برسالته. فأخذ إبراهيم يدعو قومه إلى عبادة الله وحده. يقول سبحانه وتعالى.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 الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين فماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟ هنا قال الأب لابنه مصيبتي فيك كبيرة يا إبراهيم لقد خذلتني وأسأت إلي قال سيدنا إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبتي يا أبي.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 إني أخف أن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وعند ذلك انتفض الأب غاضبا وقال لإبراهيم وهو ثائر إذا لم تتوقف عن دعوتك هذه فسوف أرجمك سأقتلك ضربا للحجارة هذا جزاء من يقف ضد الآلهة أخرج, أخرج من بيتي لا أريد أن أراك وهل يعقل؟ أن يفعل اب ذلك في ابنه؟ لم يكن أباه ولكنه عمه الذي رباه والعم كالاب ويحل محله إذا غاب الأب نعم فماذا فعل سيدنا إبراهيم بعد ذلك؟ رغم ما حدث من الأب تصرف إبراهيم كابن بار ونبي كريم خطب أباه بأدب الأنبياء فقال لأبيه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 وما يعبدون من دون الله وقرر في نفسه امرا كان يعرف أن هناك احتفالاً عظيماً يقام على الضفة الأخرى من النهر وينصرف الناس جميعاً إليه وانتظر حتى جاء الاحتفال وخلت المدينة من الناس وخرج إبراهيم حذراً وهو يقصد بخطاه المعبد. دخل ابراهيم المعبد ومعه فأس حاده نظر الى التماثيل المنحوته من الصخر والخشب ثم نظر الى الذي وضعه الناس امامها كنذور وهدايا اقترب إبراهيم من التماثيل وسالهم ساخرا الا, ألا تأكلون؟, تاكلون كان يسخر منهم ويعرف انهم لا ياكلون وماذا حدث بعد ذلك عاد إبراهيم يسألهم ما لكم لا تنطقون ثم هوى بفأسه على هذه الآلهة فتحولت الآلهة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب المهمشة إلا كبير الاصنام فقد تركه سيدنا إبراهيم لهم لعلهم إليه يرجعون فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر ولم يدافع عن صغار الآلهة فماذا حدث بعدما عاد أهل القرية ووجدوا ما حدث لآلهتهم؟ تذكروا أنهم سمعوا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه عبادة التماثيل، ويتوعدهم أن يكيد لآلهتهم بعد انصرافهم عنها نعم يا أبي فأحضروا إبراهيم عليه السلام وتجمع الناس وسألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فبماذا أجابهم سيدنا إبراهيم؟ أجابهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ولكن سيدنا إبراهيم هو الذي فعل ذلك بآلهتهم وليس كبيرهم كما قال نعم يا بني كان سيدنا إبراهيم يسخر منهم ومن آلهتهم فإن أقروا أن كبيرهم هو الذي فعل هذا فكيف بكبير الآلهة أن يقوم بتكسير صغار آلهته وإن أنكروا أنه يستطيع فعل ذلك فقد اعترفوا بعجز آلهتهم هذا صحيح يا أبي ثم قال لهم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 قال ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فحبسوه في بيت وجمعوا له حطبا حتى كانت المرأة إذا مرضت تقول لإن عافان الله لأجمعن حطبا لإبراهيم فلما جمعوا له واكثروا من الحطب حتى إن الطير لتمر بها فتحترق من شدة واجها فعمدوا إليه فرفعوه على راس البنيان وهنا جاء امر الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم كنتم مع الامام سفيان الثوري هندسه اذاعيه اشرف سمير ساعد في الاخراج فاطمه رؤوف مع تحيات الكاتب وليد برهام والمخرج محمود محجوب